ولن ترضى عنك اليهود ولن صار حتى تتبع ملتهم قل إن مهد الله هو الهدى ولئن اتبعت أهوائهم بعد الذي جاءك بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من وري ولا نصير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 للطائفين والعاكفين وركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنه ورزق أهله ورزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فمتعه قليلا ثم أضطره ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير